أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة، فالحاملات وقراء، فالجاريات أسراء، فالمقصنات أمراء. إنما توعدون لصادقة، وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك. 117. لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم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 رضي إنه لحق مثلما أنكم مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاموا قوم كرّون فراغ إلى أهله فجاء فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت, وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 والارض والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله آخر إني لكم هُوَ كذلك مُّبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إلا قَالُوا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْ بِهِ بل هُمْ قوم طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فإن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 119. فللذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون 110. للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون